أقيم الصلاة لدول الشمس إلى غسق الليل وآني. تقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غسك الليل I أجم الصلاة لدنوك الشمس إذا no, no, اوه من يا حاج مزايلة لله مزايلة لله وارا Thank <laughs> you. <coughs> What is that? و شو It's ah. الله الله الله هلا gazذ نه دالي فنا قت می‌خواهم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأة عليهم وَيَا فقال الله فَقَالُوا لَوْ هُمْ مَسْؤُولُونَ الله لَمَعَكُمْ لَكُنَّا لَمِنَ قوم الله بسم الله الرحمن Allah'a